وَلَا تَذْخِرُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَلْ نُكُم فَأَنزِلْ لَقَدِمُ بَعْدَ صَبُوتٍ وَتَذُوقُ الشَّرَّ بِمَا صدت إِلَّا وَتَنزِقُ الشَّؤْمَ فِي مَا قَدْ تُمَنَّسَ Don't. مَا عِنْدَكُمْ مِنْ فَضْلٍ وَمَا عِنْدِي فَانْتَظِرُوا وَإِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَغَيْرُ لما كانوا يعملون من ان ابوا حياه طيبه ولان كنتم منهم اجركم ما فَإِذَا قَرَأْتَ تَنْكُرُ أَنَفَسَ تَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ i vebe بل اَنكَرُوهُم لا يَعْلَمُونَ قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لّيُثَبِّتَ الَّذِينَ